I can't even tell Quand vinhum mes poulu zaïolanta dit ni elle fils de وَإda جهد ملَ محي gol قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن لتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب وَلَنَحْنُ لَتَرَبصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنَّهُ إِنَّ دِجِيَ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّ مَن كُم مُّتَرَبِّصُ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَمْ كَرْهًا فَإِنْ كُنْتُمْ تُنْفِقُونَ فَقَدْ أَكْمَلْتُمْ ۚ وَإِنْ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله كفروا لَا وَنْكُمُ كَسَلًا وَلَا